بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوا وكونوا اولياء تلقون اليهم تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وانياكم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 ذانكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعقدتم فاتوا فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون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 ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم